والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرَن عنهم سيئاتهم ولن جزّيَنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصّين الإنسان بوالديه حسنا وإجاه ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما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 ناس كعذاب الله ولا جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا النهار إثقالهم وإثقالا مع إثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض ومؤاكم النار ومؤاكم النار ومالك من ناسرين فأمن له لوط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 ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المكر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 نا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي إنه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَوْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إن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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوق ويقول ذوق ما كنتم تعملون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 نهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهاض تجري من تحتها الأنهاض خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من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 فان ما يؤفكون الله يبسط رزق من يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان من